طفل صغير لم يتجاوز سن البلوغ كان سببا في هداية أخيه من سماع الغناء المحرم أخذه أخوه في السيارة في مشوار طريق طويل الولد الصغير فطرة سليمة ومربى على تحريم الغناء فإذا بأخيه هذا الأكبر يشغل شريط الغناء في السيارة الولد الصغير ماذا يفعل عزم على الإنكار وهو لا يملك إلا كلمات يتلعثم عندما يقولها لأخيه الكبير قال لو سمحت طفل مسجل الغناء حرام وأنا لا أريد أن أسمعه فإذا بأخيه الأكبر يستهزئ ويضحك ويسخر ويرفض ويعيد هذا الطلب وهذاك مصر على السخرية والاستهزاء يتهمه بالتزمد والتشدد والوسوسة ثم هدده بأنه سيقف في وسط الطريق وينزله فسكت الطفل هذا على مضض لكن من الحرق التي في قلبه ذرف الدموع وهو ساكت فحان نظرة من أخيه الكبير إليه فرأت أخاه الصغير هذا دموع التنزل كان منظر الدموع هو الذي أثر ليس رفض الغناء الأول لكن منظر دموع قهر ولد صغير يصر على شيء يعتقده هو الحق ويرغم على مخالفته فكانت تلك الدموع من الصغير هذا هي المؤثرة التي جعلت الولد الكبير يرمي شريط الغناء من السيارة ويعلن توبة دا. ولد آخر كان سببا في هداية أبيه ذهب إلى المدرسة ابتدائيا لكن المدرس شخص داعي متدين يعرف كيف يخاطب الطلاب الصغار وهذا المدرس شرح لهم صلاة الحاجر الالتزام بالصلوات عموماً إقامة الصلاة حق الله على العباد في الصلاة وكيف يجب أن يلتزموا بهذا الحق وأهمية الصلاة وحببها إلى نفوسهم وصلاة الجماعة حتى الفجر تكلم عن صلاة الفجر جماعة وفضل صلاة الفجر جماعة هذا الولد أبوه لا يصلي أصلاً رجع الولد إلى البيت يريد أن يطبق الكلام هو بقي سهران إلى الفجر هو وضع المنبه ليقوم لصلاة الفجر المهم أنه لما أذن الفجر كان الولد الصغير مستيقرا متذكرا لما قاله مدرس وهذه الكلمات التي تعمل عملها هذه التربية والدعوة قام الولد الصغير في هذا البيت الذي هو كئيب مظلم ما في طاعات لا يعرفون فضل الفجر فتح باب الشارع فتح باب البيت نظر الى الطريق الطريق مظلم الطريق مظلم فالولد عنده رهبه من الظلام صار يصارع نفسه كيف يطبق حديث المدرس وكيف يخرج لهذه الظلمة بقي الولد في تردد وقلق وحيرة حتى سمع صوتاً يقترب من باب بيته صوت عكاز جد أحد جيرانه أحمد ساكن في بيت قريب من بيته والشائب هذا يطرق بعكازه الرصيف ماشيا إلى المسجد وهو يذكر الله الولد لما رأى الشائب هذا ماشي شجع وخرج وذهب مع هذا الشائب كظلة يستأنث به في هذا الشارع المظلم حتى وصل إلى المسجد وصلى ورجع مع الشائب إلى البيت والشائب كمل الطريق ومضى على هذا زمنا يوم من الايام دخل الاب الى البيت وجد الولد يبكي بحرقه مالك مالك فسال والولد يبكي واصر عليه قال جد جارنا احمد مالك قالوا ايش لك وايش لك شايب وانت مالك هو جدك هو أبوك ليس كي هذا البكاء فالولد بعفوية يعني قال يا ريت اللي مات أنت وليس هو لأنه يقول هو أبوك مات قال في الولد في النهاية قال يا ريتك أنت اللي موتت وليه فهذا الأب دهش طعق ليش هذا الكلام ليه لماذا قال القصة كذا كذا هذا الشائب انا كنت أطلع معه ويشجعني أروح معه للصلاة وأنت نايم في البيت ما فكرت اتصلي ولا تخلينا نصلي فكان هداية الأب من هذا الموقف الذي كان لهذا الطفل الصغير شاب في السابعة والثلاثين متزوج له أولاد ما ترك من الموقعات شيئا إلا ارتكبه الصلاة لا يؤديها وإذا أداها أحياناً مجاملة كان له ولد لكن الله اقتلى الولد بالصمم في السابع من عمره الولد لا يتكلم ولكن رضع إيماناً من فدي أمه المتدينة يقول كنت ذات ليلة انا وابن مروان في البيت أخطط ماذا سأفعل أنا والأصحاب وأين سنذهب والوقت بعد المغرب وإذا بابني يكلمني بلغة الإشارات لأنه ال... لأن الولد فيه هذه العهد ويشير إلي بالإشارات لماذا لا تصلي أبدي واخذ يرفع يده إلى السماء ويخبرني بأن الله يراني فتعجب ولكنني لم أتحرك قال فذهب إلى صنبور الماء وتوضأ وجاء ولكنني لم أتحرت قال فأخذ المصحف وفتحه على سورة مريم ووضع أصبعه على الآية يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ثم أجهش بالمكة فتأثرت لمن وبكيت معه ثم مسحت دمعه وقبلت رأسه وعرفت الرسالة ووصلت الرسالة فهدان الله سبحانه وتعالى